تفسير سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم جوديا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الله وحاو تسبح صدو حمان لك وحاو تسبح صدو حمان لك الله اصغا قالب او هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا ظنوا انهم نِعَاتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا <تسجيل> فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا <تسجيل> وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار الله سعى كبح يكوي قالوا بأهل كتابك قالوا يهودي كل من تيوره وما أيضا ما لينينين إنين بحيان يقون وحي وما لينينين إن إن إنه فيس يدعوذ أي وحكاة لي ليسه مركاس أمر الله أغيي مدمال أيسا ما ليسانين قلبك وضعنا كل رضا غُرَّ يَهْدَنَا وَهَيَّ كُخَرِبَيَا غَجْمَاهُدِيَ غَجْمَاهُ مُؤْمِنِينْتَ كُوَا نَقَاتَ وَهَيَّ كُدَخَي بَنُو نَذِير كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي نار حد وثن الله وكم الىهم بحتانكود ay ka baxayaan guriyohoda wuxu ku cadaabi laa dunka dil ya qafalashu akhiran wa hayleehi naarta تِلَٰهَا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَرِنْكَ لَسَوْءَكَ قُدْحَ يَهُودَ بَنُو نَذِير وَخِلَافَكَ أَيُّ خِلَافِينَ ٱللَّهُ يَرْسُلُ عِيسَى قَوْفَ كِيَ ٱللَّهُ خِلَافَ وَعِقَابًا مَحَاكِ ٱلْعِقَابَتِ مَتَنَ عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَحِيَاد قَيْسَ الْمُؤْمِنِينَ أَيُوجِئَتْ مِرَادَ أَمَّا كَتَغْتَنِيَدَ كُتَاجَنْجِرِدَةُ وَحَيْ كُدْحَدَ إِذَنْكَ اللَّهِ يَعِينُهُ جِيَادُ اللَّيَ فَاسِقِينَ تَقُو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 wallahu ala kulli shay'in qadir wahi khalaahu allah nabiga Ma... waga suur ya galad isagon farday or lagu dagaalameen waxa amarkiisay iskale nabiga allah idu don ayu rasul rasuulkiisa wax bana alla wakara man أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله ان الله شديد العقاب وحي حول لك سؤال يا رسول كيساوي ماذا الله Si ay sanu noqon hawlaha wakhworaaysta kuwa hodanka dhaxdooda Wuxuu Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam dadka u leeymi ama farow inay qataan wuxuu ka reebana wa, wa inay katagaan Allah wa in laga boqod sababtoo ah iqaabtiisu way daran tahay لِإِفْقَارِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Ule as-sadiqun wa ha khalas wa akhulaku wasaba'ka ya kasahira kuriyadi haladi dar allah dar allahi ya gargar ka allah ya rasulki wa anaku wa kurusha ga imankoda wal ladhina tabawu ad wal iman min قابلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولائك هم المفلحون كو مدينه دغنا اي حق الروميه وحجعليهم ولا له دم مهاجرين توحنا عيبن اللابطه ومجليات وحين نفتونا كهر مريم ولا له سك الثيجا جوحايص وقيل لا والذين جاءوا من يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاء ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم كوإيمان أصحاب النبي كذب وحيا لويدي سنن دم ضاف يا ولا لا هدى إيمان كغور قلبي غدن اوسن حقد اغلنك رب يا وحاتهم تريد بدن ونحر اس الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله Suratulhashri wa madaniya wa na'afri albatan ayatud vana surat da kontan ja segalat. Suratulhashri wa hankakadana ina inai allahu tasbih sadan wa hakusul samawad ka yadulka. Allah subhanahu wa ta'ala wa haubadana hakimad badan. Sidokala wa hankakadana ina haaqib ahumadudan bayi sa'id ka allahi rasul kisa sallallahu alaihi wasalam yuhuudi madinada ganeyd ayaa waanay loogu filan marke Allah iyo Rasulki sallallahu alayhi wa sallam ay qabki lo la aan lagu furto waxa la yiraahdo faay waxaan lagu bixin jehaadka iyo khayrka dadka haqr rumay waani qatan amarka nabiga sallallahu alayhi wa sallam wa ilayna ka fogaada wuxu ka ama arkay nabi kalee salatu wa salaamu alayhi wa laqato iyo wuxu reebe oo laga fogaadana waxa laga badbaaday ciqaabta ilaahi waxaan kale oo ka qaadanayna aayadahani ansar ti nabi sallallahu alayhi wa sallam waxa ay ahaayeen waxa ay ahaayeen dad la yaab la sida ay u jeclaayeen walaalahoodii muhaajiriintaa iyadii sida ay u soo dhaweeyeen sida ay u soo dhaweeyeen ala dartiis markay ka soo haajireen quyahoodii iyo xoolahoodii كوا حق الرماية دبكه ايمان وانيش الادان مسلمين تيكو الرئيس دم دفنا الوديه دم دفنا الوديه ده دالكي اي اسلام كوسو ده نالين درتيس حبيب كاينه الله عليه وسلم وحاكه سنه انه يريد المغا اسكا الهاليه ومقدق قيامه بخيل نمدنا اسكا الهاليه يدا هلاكت كويدن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله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 Kõutiltum lennasuranakum Wallahu yashhadu Innahum lakabiboon Ma oktahin kuwi munafiqin Taha ikudin, ichirekku Kõalubi yhuda Adilaydin, bachiyya Waadidin, lachirayna Aidani din marleina, ne ma tsirta, walike, na ti laidilata kallama, na walidin karkarina alla, ua uja ine bena li in uhriju, le eħkruġu, ne me eħum in, uutilu, le joon, surune, hum ula in, ne soruhum, le ولا in نصرهم ليولن ثم لا ينصرون ديل بحيا لا في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون مؤمنتا يا يعقوب سبديه يهود الله ما هي له وعدا لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر Bessuhu, beinehum shedid, tahsebuhum džemiahu, okulubuhum shed, veri kebi ennehum لا tiluun. لو تاضون way ك تكسantaهم ما حيا لادًا waxحبك زين كماث الذيين من قه قريبا ذق وبالَا أمريهم ولَهُ معذاابأَلي يهود waxay مذه جا كreadaدمد عمل القود عبد الن سنااضي كَمَثَلِ الشَّيْطانانِ إِذ قَالَ لِإِن سَانكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَا فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِي بَرِي أُم مِن إياك الله رب العالمين وحيل مذه شيطان ذلك قد جاءا قالوا ما رك غالوبا نذهب بربادن كه اله بان بقيا فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين مركاساي لبا دodo xilubtoodo noqonaaray ku waaran daaliminta nasas lagu aabaal mariya ya ayyuha allatheena aamanut taqullaaha wal tanzur nafsumma ma qaddamat lirridi wattaqullaah innallaaha khabeerun وَحَقَرُمَ يَوْمَئِذٍ لَّكَ بَقَاءٌ فَالْبَنَا وَإِنَّكَ وَحَيُّ الْحُرْمَسَتَيْ بَرِقِيَامَهَ اللَّهُ لَكَ بَقَاءٌ يَسَاءُ وَحْوَلْبُؤَكَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أولئك هم الفاسقون كوه حقمي الله لما اسلم مركز نفتهه المنسيه لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون مس لنا اهل النار كيا اهل الجنه اهل الجنه لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هدي الله قرانك قد شيا غور وخدار كلايت بورتيا الله اب سدرته الله تعالى يالو وشيغا دتك هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم الله معين الله كلام الحق <تصفيق> لا قعبده مجره وحماقني وَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَرِيصُ تَجُودُ يَمَدُّ غَالِئَاتٌ بِالنَّحْرِيسِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ Allah istaga moje, alla kellar, wa uga, muta, maċira, uga, haakim, dahira, nebedgalie, rumeie. Uga, walbara, ila, liie, hogi, uga, inani, istaga, iskele, uga, kene, zanja, uga, iba, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, يسّف له ما في السماواتِ والأرض وَوه العزيز الحكيم الله ك وحبور وَك بالله ببك أك سأنا صورين يأك س سد الد وَحؤس ناد الله مي وناك بدا الحان بًا ك س و السغًا إرك يدلك وَنا قالال الد مد سكادكوحكم بض ال الله وَكبر الله la ilaha a أيها الاحباء إذا وحينو عبدينيان حالك منافقين يا سيداي مسلمين تا مركز تاودبان يواليبا قعنسار كي تدح اي اي اي اي اي اي يهودي مدينة سلا الله دقال مدينة اسلامك ياسوب بنا سلا الله دقال صلى الله عليه وسلم يا مسلمين كواس وحامر والبكات كان كوا حق <تصفيق> الرومي اي ربي جوت كبقى سبب توعه سبب توعه يهودي حق دي وحال مودا اي اي اسكدو بايهن لكن اسمعه استاد الله هيا ino sheegay kuwaas qulubtooda inay kala jeedo waxna aysan garaneyn kibriyay islaweyni wax ma taruu ay kuway kibriyay ee beeliyay nabiyadii koore ee nabiga Muhammad (alayhi salatu wa salam) caaladuna sidda shaytan ka ayay wax u dhumiyaan cidii la dhumiya iyo cidii wax dhumiisa waxay ku dambeey xasaare ya naar kuwa si xaqrumeeyo wa ilaahay Allah ka bacaan naftoodana hisabiyan sababtoo iddi Allah ilmaan tan naftooda ayooh ilmansiya ما لنا سن اهل النار كيا اهل الجنه اهل الجنه واقول ليداني ايده وحيكل انه عدين يا شرف تقرانك كريمك يا ود الى سبحانه وتعالى يا ان الله سبحانه وتعالى كلي مدنه عباده لنا فغي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله